هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ من عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنعَقَّةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا, ثم لتكونوا شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَزْوَاجِهِۦ فَمَن يَتَوَفَّهُ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُنَّ أجلاً مَّسَمًّى لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا خَطَرٌ أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاة يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل له ايَ لَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلَّ وَإِنَّا بَلَمَا نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ غَنِيكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ اصبر ان وعد الله حق فان ما نريناك بعض الذين نعدهم او نترى فانك فاليلا يرجعون